بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كلمات نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها ونجعلها لوجهه خالصة من وجد وقتا يكرمنا فيه فجزاه الله خيرا وجودنا في هذه الدنيا ليس للقرار ولا الاستقرار يبدأ الإنسان طفلا، ثم يبلغ أشده ثم يستوي على ساقه ثم ينحني ظهره ويقبر سنه ثم يدن أجله ومننا من يتوفى من قبل وهو طفل ومنا من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ما من شيء إذن هذه هي حقيقة الحياة من هنا إلى هنا ائتوني بمخلد في هذه الدنيا أين الملوك أين داود الذي ألان الله له الحديد أين سليمان الذي جرت الريح بأمره أين قارون الذي رزق خزائن ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصمة أولي القوة أين هؤلاء إذا يجب على المسلم أن يحسب هذه المسألة حسابا صحيحا جمعت هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيام فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا هي التي تركتوها وراءكم إلا متاع الغرور، لذا في بعض المسائل يجب على المسلم أن يفكر فيها تفكيرا صحيحا منها الديون أقتبس من كل حياتنا مسألة الديون لا شك الإنسان يحتاج ويضطر إلى الديون يضطر إليها وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على دين كان يستدين يهودي صلى الله عليه وسلم لماذا طرقنا موضوع الدين هل تعلم أن من مات عليه دين منع من دخول الجنة وبما أننا لا نعلم متى نموت إذن فالمسألة خطيرة فقد يموت الإنسان وعليه دين ثم لا يزده من بعده أحد أو لا يعفو صاحب الدين عنه لا تدري خاصة إذا كانت جهات رسمية من سيقضي عنك أنا لا أقول لا تستدين أنت بشر وأنا مثلك وكلنا في حاجة وقد يستدين الإنسان في حاجة من حوائج الدنيا لكن ما أقوله لا تستدين إلا إذا كنت مضطرا إضطرارا كاملا للدين لا يوجد طريق غيره وكانت الحاجة ماسة جدا لا يمكن لك أن تقضيها إلا بالدين هنا يجعل في قلبك نية ما هي السدات فإذا مت وهذه نيتك صادقا من قلبك قضى الله عنك الدليل قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أو قال سدادها قضى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها هذا لعب أتلفه الله أتلفه الله قلت لك أن المسألة خطيرة اسمع هذا الحديث هل نحن أكرم من الصحابة على الله أصحاب النبي يقول سميع الله لمن حمده فيقولون ربنا ولكن عمد وراء يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله صلي على فلان فقال عليه دين إزاك الله خير شيخ قالوا يا رسول الله صلي على فلان. قال عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ما أنا أبو صليا صلوا على صاحبكم فقام أبو قتادة رجل من الصحابة قال صلي عليه يا رسول الله وعليه دينه أنا عقدي كم عليه ديناران قال صل عليه وعليه دينه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هل تمسه النار صلا فإن إن صلاتك سكن لهم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكفّنوا دفعوا. في يوم الآخر لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة. قال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ نسيتهما. نسيتهما يا رسول الله؟ فلقيه في اليوم الذي بعده. قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدتها الآن بردت عليه في خلال يومين كان يحترق ما الحل إذا ما استطعت أن تقضي الدين؟ ما هو الحل؟ الحل عند الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم الحفظ بارك الله فيك. كل الناس ديون دخل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد وجد رجلا جالسا في غير وقت الصلاة. قال ما لي يراك جالسا في غير وقت الصلاة؟ قال ديون ركب ديون لزمتني وهموم ركبتني في المسجد. ما يعرف أين يذهب وكيف يقضين؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا وعليمك كلمات إذا قلتها قضى الله عنك دينك وكفاك همك أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلتها فقد الله عني ديني ورفع عني همي ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل جالس. وأيضا مهمو قال ما جلسك قال ديون فقال عليه الصلاة والسلام فلا أعلمك شيء إذا قلته قد الله عنك دينك قال بلى يا سلام قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ارحمني رحمة من عندك تغنين بها عن رحمة من سواء أو قال قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك إياك أن تتورط في دين ليس له داعي إياك لأنك إن غادرت الدنيا وعليك دين ولم تجد من يقضيه عنك فنسأل الله عز وجل أن يعيذك من هذا المصير وأن يعيذنا وإياك إنه الحرمان من الجنة حتى الشهيد حتى شهيد. تصور حتى شهيد. يمنعه الدين من دخول الجنة فيا أيها الأفاضل لننتبه إلى هذه القضية الهامة جدا فإن الناس يستدينون اليوم لبعض الأشياء البسيطة التي ليس لها داعي هناك من يستدين من أجل ساعة وهناك من يستدين من أجل قلم وهناك من أجل أن يريد أن يغير إثاث المنزل لأنه لم يعجبه فيتحمل ديون من البنوك ليس لها داعي فإياك يا أخي أن تلقى الله وعليك دين واحفظ على سداد دينك وقضاء دينك اللهم قضي الدين عن المدينين اللهم قضي الدين عن المدينين اللهم قضي الدين عن المدينين برحمتك يا الراحمين إزاكم الله خير وبارك الله فيكم